هم الذين يقولون لا توفقوا على من عيد رسول الله حتى يفضوا لله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا إرجاعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا ولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَوَلَيْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلَ أَن يَأْتِيَ أَحَدٌ أَكْمُو الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إلَى أجل قريب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقواكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء آجلها والله خبير بما تعملون